ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ذكر الدمشقي في كتابه مطالع البدور عن امير القاهره في وقته شجاع الدين الشرازي قال بينما انا عند رجل في الصعيد وهو شيخ كبير شديد السمره اذ حضر اولاد له بيض حسان فسالناه عنهم كيف يكون هؤلاء بيض وانت شديد السمره فقال هؤلاء امهم افرنجيه ولي معها قصه فسالناه عنها فقال ذهبت الى الشام وانا شاب اثراء احتلال الصليبيين له واستاجرت دكانا ابيع فيه الكتان فبينما انا في دكاني اذ اتتني امراه افرنجيه زوجة احد قاده الصليبيين فرائيت من جمالها ما سحرني فبعتها وسامحتها في السعر ثم انصرفت وعادت بعد ايام فبعتها وسامحتها فاخذت تتردد علي وانا اتبسط معها فعلمت اني اعشقها فلما بلغ الامر مني مبلغه قلت للعجوز التي معها قد تعلق نفسي بهذه المراه فكيف السبيل اليها فقالت العجوز هذه زوجة القائد فلان ولو علم بك وبنا قتلنا نحن الثلاثه فما زلت بها حتى طلبت مني 50 دينارا لتجيء بها الي في بيتي فاجتهدت حتى جمعت 50 دينارا واعطيتها لها وانتظرتها تلك الليله في الدار فلما جاءت الي اكلنا وشربنا فلما مضى بعض الليل قلت في نفسي اما تستحي من الله وانت غريب وبين يدي الله وتعصي الله تعالى مع نصرانيه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 حين مرت فلما رايتها قلت في نفسي ومن انت حتى تعف عن هذا الجمال انت ابو بكر ام عمر ام انت الجنيد العابد ام الحسن الزاهد ثم بقيت واتحسر عليها فلما تجاوزتني لحقت بالعجوز قلت لها ارجعي بها الي هذه الليله فاقسمت العجوز بالمسيح وقالت ما تاتيك الا ب100 دينار قلت نعم فاجتهدت حتى جمعتها ثم اعطيتها اياها فلما كان الليل وانتظرتها في الدار جاءت فكانها القمر اقبل علي فلما جلست حضرني الخوف من الله وكيف اعصيه مع نصرانيه كافره فتركتها خوفا من الله وفي الصباح مضيت الى دكاني وقلبي مشغول بها فلما كان الضحى مرت علي المراه وهي غضبه فلما رايتها لمت نفسي على تركها وبقيت اتحسر عليها فسالت العجوز فقالت والله ما تفرح بها ولا تمسها الا ب 500 دينار او تموت كمدا قلت نعم وعزمت على بيع دكاني وبضاعتي وان اعطيها ال 500 دينار فبينما انا على ذلك اذ منادي النصارى ينادي في السوق يقول يا معشر من ها هنا من المسلمين ان الهجنه التي بيننا وبينكم قد انقضت وقد امهلنا من هنا من التجار المسلمين اسبوعا فمن بقي بعده قتلناه فجمعت ما بقي من متاعي وخرجت من الشام وفي قلبي من الحسره ما فيه ثم اخذت متاجر ببيع الجواري عسى ان يذهب ما بقلبي من حب تلك المراه فمضى علي في ذلك ثلاثه سنين ثم جرت وقعة حطين واستعاد المسلمون بلاد الساحل وطلب مني جارية للملك الناصر وكان عندي جارية حسناء فاشتروها مني ب100 دينار فسلموني 90 دينارا وبقيت لي 10 دنانير فقال الملك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 قلت انا صاحبك التاجر الذي اخذت مني 100 دينار و50 دينارا وقلت لي لا تمسني الا ب 500 دينار ها انا ذا اخذتك ملك يمين بعشره دنانير فقالت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد الرسول الله فاسلمت وحسن اسلامها فتزوجتها فلم تلبث ان ارسلت امها اليها بصندوق فلما فتحناه فاذا فيه الصرتان التي اعطيتها في الاولى ال50 دينارا وفي الاخرى ال100 دينار وفيه لباسها الذي, ك... الذي كنت اراها فيه وهي ام اولاد هؤلاء وهي التي طبخت لكم هذا العشاء نعم من ترك شيئا لله يعوضه الله خيرا منها